احتزمت الصبر في فرق الهنم واعتليت الهامة العز ورقيت تربية عود انشجاع المنثلة ما تعودت ان ما رضيت يعني لو حلمي على وصلك فنم شفت حلمي كلها رقاد ومبيت لتنشوف احلام غيرك تنبنا، وابتدي واعيش حلمي لا وعيت. يقضع روايات تكلم عننا كنت أظن أنها تداول كل بيت ما دريت من النهاية بيننا موجع يا صاحبي لا ما دريت بس تدري ويش أفكر فيه أنا لا بغيت أبدأ علاقة أو نويت أفتح الصبح الأخيرة مننا واستخير من المحبة المحاية عزيزي العجمي